الذين جعلوا القران عيذين فاغرب بك لنا نسال ان نجم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسَأُ فَ يعَّمود وَلَ قَدَنَلَم أَنكَ يَغكُ صَدَرُكَ بِمَا يَكُدود فسََِّ حبِّ حَدِ رَّكَ وَكّنَ السدِد أعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ان انذروا ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق عَ عََّا يُششرِكُ خَلَ قَ إِ سَانَ مِن نُطُوفََةِ فَإِذَا غُووخَصمُ مُبِ وَالْأَنَّ عََ خَلَقَنَ